ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ق ل أ و ح ي إ ل ي أنه ا س ت م ع نفر م ن ا ل ج ن ف ق ا و ا إ ل ا س م ع عجبا ن قرآنا ا ي ه د الرشد ي إلى ولن نشرك بربنا يا احدا وانه ل تعالى شد ربنا ما اتخذ صاحبه وليا ولدا وانه ل كان يقول سفيهنا على الله شققا ط الا تقول الانس والجن على الله كذبا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن ل فزادوهم رهقا يبعث الله أ موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ن ه ا م ن ي س ت م ع النابلسي آ يجد له ش ا ا د ل ل ي د ب م ا ل أ أم أ ر ر ض ا د رشدا بهم ربهم و إ ل ا م ن 「こんな遠いこと言っていたら」 「なかなかねえことはないで ن فمن أسلم ولو استقاموا رشدا وأما القاصطون فكانوا وأن لو لجهنم حطبا على الطريق ا ل أ اسقين هما م و موسوعه ي ذكر النابلسي ا ج للعلوم ه ع الاسلاميه ل ه كادوا يكونون عليه لبدا عليه قال إ ل ا م ا أ د ع و ربي ولا أ ش ر ك به أ ح د ا قل إ ل ي لا أ م ل ك لكم ضرا ولا رشدا قل إنت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 عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه احدا الا من ارتضى من رسول ف إ ن ه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ل ع ل م ا لفضيله ا ل د ك ا و ر محمد راتب النابلسي